وإذ كففت بني إسرائيل إلى عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أمرت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قَالَتْ تَقَ اللهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَكَمَأَنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ